إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأبولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون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 آيِنَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 صل صال من حماء مسنون والجأن خلقناه من قبل من نار السموء وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر إني خالق البشر من صل صال من حماء مسنون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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 أتيناك بالحق وإننا نصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدب رهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تأمرون وقد إنا إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئك قطوع مصبحين وجاء يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لب